قال مالك القوم يصيبون الصيد جميعا وهم محرمون أو في الحرم قال أرى على كل إنسان منهم جزاء إن حكم عليهم بالهج فعلى كل إنسان منهم الهج وإن حكم عليهم بالقيام كان على كل إنسان منهم الصيام قال ومثل ذلك القوم يقتلون الرجل خطأا فتكون فطارة ذلك عصة رقبه على كل إنسان منهم أو ياما سهرين متسابعين على منه هذه قضية يا اخوان اخرى يأتي بها مالك رحمه الله ويحيل فيها على قضية اخرى في الجنايات وهي من مباحث الاصول في الموطأ لمن اراد ان يدرس الاصول في موطأ مالك يقول مالك رحمه الله لو ان قو من اشتركوا معا في قتل صيد كل واحد رماه بسهم او ان هذا طرده وهذا حازه عليه واشتركا او اشتركوا جميعا في هذا الصيد فحكم على هذا في هذا الصيد بكفارة مثل ما قتل من النعم او دم عليه او او الى اخره هل هذه الكفارة في هذا الصيد تكون على شخص تكون كفاره واحده اذا كان الحكم فيه بعنز هل يشتركون جميعا في قيمة عنز واحدة او على كل واحد من المشتركين عنز مستقلة يقول مالك على كل واحد كفاره مستقلة كما لو اشترك جماعة في قتل انسان خطأ فكانت الكفاره في قتل الخطا فعلى كل مشترك كفارة مستقلة أريد أن نعرف شيء آخر لو كان هناك دية للقتيل لو كان هناك جماعة اشتركوا في قتل شخص عمدا وحكم بالقصاص يقتل واحد ولا الجميع الجميع فهمتم كيف لو عفا أولياء الدم عن الجميع عشرة اشتركوا في قتل إنسان عمدا وحكم الحاكم بالقصاص يقتل العشرة ولا لا يقتل العشرة إذا جاء أولياء الدم وقالوا نحن نستبق هؤلاء العشرة ونريد الديه يأخذون عشر ديات من عشرة أشخاص والدية واحدة تقوله يقول لك عشر ديات تقول لي وحدة تبقوا تبغوا تبقوا عشر وسمحتوهم تبقوا بتكتابوا بديها وحدة وحدة عجيبة والله تقول يا جماعة وحدة الله يعاد من بتقولوا كده خلاص يقول الفقهاء إن اشترك عشرة في قتل واحد وكان القصاص قتل العشرة لأن العشرة معتدون يا جماعة ولكن إذا عفا أولياء الدم عن العشرة وأسقط الحق في القصاص وطالب الدية الدية قيمة المتلف والمتلف واحد ولا عشر يبقى ديه واحد لحظوا كيف فمالك نظر إلى إيش الكفارة وإذا عفي عن القصاص أو كان خطأ ووجبت الكفارة هناك في القتل الكفارة على كل شخص لأنه متسبب لتفريطه عليه كفارة تفريطه وخطأه فكذلك هنا في الصيد إن حكم بجزاء الصيد إن كان القاتل واحد فهو أخطأ وخطأه واحد ففيه كفارة واحد إن كانوا تمالأوا عليه يبقى كل واحد معتدي ولا لا كل واحد في الخطأ متسبب ولا لا لو انفرد وحده عليه كفارة ولا لا فكذا مالك يقول في هذه الجزئية وأحالها على الكفارة في القتل الخطأ يشترك فيه الجماعة في أو في الحرب. القضية واحدة سواء كانوا محرمين وهم خارج الحرم او كانوا محلين وهم في داخل الحرم القضية واحدة صيد معصوم صيد محرم